رب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أيها السادة وحتى يحين موعد اذان الفجر نرفع اكف ضراعة إلى الله عز وجل ونبتهل إليه مع المبتهل الشيخ حسن قاسم لا إله إلا الله No, صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عفوك يا خذ رحمة، أن بقلب ينشد الحكمة. يحلق في وضاء يخاف الله يخاف الله يخاف الله ويرجوه ويأمنه راحيمه يحب الله يحب الله غيا محبة خالقي فضل محبة خالقي فضل وخوفي خالقي وكوني حين يبصر يراني علي الهم قلب دعا ربه لما رأى قلب دعا ربه لما رأى دربه قد جاء ساحته مستصحبا حبه مستصحبا حبه فاضت مشاعره فاضت مشاعره صارت تقا يسعى لخالقه فرأى الرضا قربه قلب هنا يخشع في خالقي وعيونه تتنى وعيونه تتنى خد قال خد قال دعوته قد قال دعوته والكون لا يسمع الله الله يسمعه وسواه لا ينفع <تصفيق> سيدي يا رسول الله صداة الله ربي ذي الجلل على نور الهدى باه الجبل وتسليم من المولى القديم على طاه المكمل بالكمال على طاه المكمل بالكمال إمام المرسلين وملتقاه سراد العارفين بلا محال سراد العارفين بلا محال هو البدر هو البدر هو البدر الرفيع رفي وجاه شريف أصله عال وغال له وجه جميل لو تراه له وجه جميل لو تراه ترا كمرا منيرا في العالم يا حبيبي يا رسول الله لا بو اجوبن لا بو جميل لو ترى ترى قمرا منيرا في العالم لو شعر يحار العقل فيه ويختطف الفؤاد بلا اختلال يروح النور من وضح الجبين كحيل الطرف من غير اقتحال حبيبي يا رسول الله صدر الخد ما ابهض متوج بالمهابه والجلال حبيبي ورسول رسول الله قسيم الثغر بسيم الثغر تفلته شفاغ تفلته شفاء فصيح النطق عذب في المقام وقلب ليس يغفل في منام وفي تسبيح نوما في اشتغال الصلاة والسلام عليك يا جد الحسام يا حبيب رب العالمين يا حبيب الله والناس ويا السماء يا مجيري من نصيري يا نصير الأنبياء يا شفيعي يوم لا يسال عني شفاك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله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 حي على الصلاة حي على الفاتح يحي على الفلاح <تصفيق> الصلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا